بسم الله الرحمن الرحيم والعابيات ضبقا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأفرن به نقعا فوتطن به جمعا إن الإنسان لربه لك